بسم الله الرحمن الرحيم حامين الكتاب المبين ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَاهُ أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَا ضَاهَ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ, ليقولن خلقهن الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الذي جعل لكم الارض مهدا واجعل لكم فيها سبلا واجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذين نزل من السماء ماءا بقدر فانشرنا به فانشرنا به بلده ميتا كذلك تخرجون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 وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنْ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُ بِالْبَنِينِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أُنزِلَ إِلَى الرَّحْمَنِ مَثَلًا بِمَا ضربَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ ظُلْمًا وَجْهُهُ مُسْوَدٌّ وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ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 حتى جاءه الحق ورسول بهم ولما جاءه الحق قالوا هذا سحر وانا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم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 يَكُونُ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَمَسْرَةً عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَاصْخُرُفَا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا نَّقِيدُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَشْرِقَيْنِ فَيَكُونَ بَيْنَنَا هَذَا بَابٌ فَتَسْتَطِيعَ أَنْ تَنظُرَ مِنْ هُنَا وَأَنَا مِنْ هُنَا فَيَغْفِرَ لَكَ رَبِّي وَأَنَا مَغْفِرٌ لَكَ وَجَاءَ مِنْ آخِرَةِ الْأَمْرِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِد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 116. أو جاء معه الملائكة مقترمين 117. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم, إنهم كانوا قوما فاسقين 118. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين 119. فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين 124. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون 125. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون 126. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل 127. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْنُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَتَّبَعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ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 اختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليمين هل ينقرون الا الساعه ان تاتيهم بغته ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الا خلاء يومئذ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 يُقَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّن نَّاتِقُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ مُخَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ونادوا يا مالك ليقرع علينا ربك قال انكم ماكفون لقد جئناكم بالحق ولكننا اكثركم ولكن اكثركم للحق كارهون ام ابرموا امرا فانا مبرم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 سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَادْرُهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ فَادْرُهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُمْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ